بسم الله الرحمن الرحيم عباهتها على كتفها تغلق باب السيارة مع السائق وتجول معه يمنة ويسرح ولا تبالي ولا تبالي ولا تبالي صورة فيا لله من فتيات سترهن الله وكشفنا شكر الله عبر شبكات الانترنت تطورنا انفسهم عبر الجوال بصور عارية مع السفنة من الشبان تقول انا تعيقني وتحاول معه وتلين الحديث يسقط الحياة وتباع العفة ولعجلها يوافق ولا حول ولا قوة الا بالله هاجرت الصلاة وسرهت الطاعة وتعلقت بالدنيا والبضاعة مفكين الساعات الطوال أمام الشاشات تقلب القنوات وتتابع الافلام والمسلسلات وتراقب المنوعات والممنوعات ضاعت اماء الله وعصت أمث الله وجنت السيئات وحصدت منها المر والمنكرات ليس لها هم إلا الذنب كيف تخلو به ومع العاصيات والظالمات لأنفسهم oh yeah, yeah. تتمر وتتسامر تضحك للهواء وهي في غمرة الظلام تتلذذ وتنشى ومن أعرض الذكري فإن له معيشة ضنكا ومحشره ألم وضياء وحرقة واكتئار قلب في الشهوات منغمس، وعقل في اللذات منتكس همته مع السفليات ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات أختار مالي اراك أراك تتمالين أختار في الذنب وتنسين وتخلين بالحرام وتغشين وهو تعالى على ما تفعلين شاهد أما أنا لك أن ترعوي أما أنا لك أن تستحي أما تخافين من الله أما تخافين من البوت أما أنا لقلبك أن يغشع ولعينك أن تدمع كفاك ذنوب كفاك ويقطع <تصفيق> كي مونكرات هل تريدين النجاة هل تريدين النجاة اخاطبك يا من تريدين النجاة يا من تريدين النجاة خاف خافي الله عذاب الله عز وجلوني يا امة الله كناهية نجت باذن الله وكوني كهذه الناجية وفي آخر رحم الله قامت من نضحت في وجهه الماء كهذه الناجية التي استعدت الله قلبها بذكر الله الله كنة الإسلام قومي إن عهد الذلي فات والذي مرى قديما ولكن في سبا نوب رسولي نبوءه الاخيره وقال لا تحزن فوالله اني من اهل الجنه فوالله اني ارى اناسا معهم فياطا بيضاء جاءوا بها لي فالموعد الجنه فالموعد الجنه وفقد روحها الى الله جل جلاله لم تكن منذ ولم تكن تشاهد والقنوات ولا تسمع منذ بلغت عشر من عمرها وهي والخميس للعمل في ترسيل بؤسك هذا هو الطريق طريق الرحمه والاكرام والانعام طريق الاماده والصيام والقران طريق الصلاه طريق الستر والحياء والافكار طريق محفوظ طريق ممهد ممدود فيه السعاده والسلامه اسلكي هذا الطريق يا من تريدين النجاه يوم تعودين الى الله وتقبلين على الله وتقفين بين يدي الله اللهم دعوه للتفكر في طريق النجاة اخت عودي الى الله خاتم من الصنطاء في الاماره بالسوقنها بلا والله قد فلا والله قد كفاني جنوبا حولها قبل فوات الاوان وهم مكرون ودحل بالحجاب وجور الجنل المشير تدركي سر الكتاب فالجاب الطهر تمر تسلمي ان تغتدي تسجيلات الاعتصام الاسلاميه بالدمام تقدم يا من تريدين النجاة يا من تريدين النجاة يا من تريدين النجاة لفضيلة الشيخ ابراهيم الزيات وفضيلة الشيخ مشعل الاتابي الحمد لله الذي هدى عباده المؤمنين لتقواه وحذر الاشقياء من ناره ولباه والصلاه والسلام على نبي الاولين والاخرين نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد عباد الله اتقوا الله حق التقوى واثبتوا على دين الله مع تغير الاحوال واضطراب الاوضاع وضياع الدين عند كثير من النساء خاصة والرجال عامة إلا من رحم الله جل جلاله فلا نجاة لما نحن فيه إلا بتقوى الله مع الأوبة والإنابة إليه عز وجل نعترف بذنوبنا وننطلح بين يدي ربنا قبل أن تغرق السفينة ويحل الدمار بالامه ويتسلط الأعداء علينا من كل حدب وصوب وقبل أن ينزل بنا هادم اللذات ومفرق الجماعات وقبل أن نرى القيامة رأي العين فاستغفروا الله وتوبوا إلى الله قبل العرض عليه قبل أن تعاينوا ما كنتم منه تحذرون رأي العين فاستغفروا الله وتوبوا إليه حديث إليكم أيها الأحبة الكرام رسائل أسوقها من هذا المكان المبارك إليكم وإلى النساء خاصة إليكم وإلى النساء خاصة عبر هذه الوجوه المتوضئه التي ما دلت إلا لله وما خضعت إلا لله إنها رسالة أخرى أبعث بها إلى ذوات الخذور إلى ربات البيوت إلى طالبات النجاة وهي بعنوان يا من تريدين النجاة أحبتي في الله إن الله تعالى أوجد الإنسان على هذه الدنيا وحدد له طريق الفوز والنجاة وطريق الخسران والنار وجعله محطة للابتلاء بالشهوات والمصائب في حياته الدنيا والهدف حتى يفوز وينجو ويستغذر ويعود إلى الله جل جلاله إن أذنب ويدعوه إن غارت به السبل قال الله تعالى في كتابه الكريم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إِنَّ ربي رحيم وجود فيا أخي يسيط في الله أليس الله قد خلقك وأوجدك وأعطاك ومنأ منكنا العاصيات وأحب منكنا الطائعات وأبرض المتعديات فعلى ما نكص بعض العباد عن طريق مولاهم وخالقهم وهو الذي امتن عليهم بأفضاله ونعمه وآلائه فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تصرون وما تعلنون فلا محمود إلا الله ولا منجي إلا الله ولا منقذ إلا الله ولا منقذ للعباد من الضلال الا الله ولا ناصر للعباد من انفسهم واعدائهم الا الله جل جلاله يا بنت ادم لا تكوني كالتي سلكت طريق الجاهلات وعشقت سبيل الضائعات والمغنيات وعارضات الازهار فيا من تريدين النجاة اي طريقين تختارين يا غافلة مع الغافلين يا شاهيه تجري وراء السنين متى نرى هذا القلب يلين متى تبيعين الدنيا وتشترين الدين لا تكوني مع الكافرات والكافرين قال الله تعالى ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله, لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا أنسينا أحبتي في الله أنسيتي اخيتي في الله يوم القدوم على ربنا رب الأرض والسماء ما لي أراك تتمادين في الذنب وتنسين وتخلين بالحرام وتغشين وهو تعالى على ما تفعلين شاهد يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فسبحان الغفور الرحيم سبحان من يحب عباده وإماءه إذا أنابوا وتابوا وحمدوا وشكروا سبحان من يغضب عليهم إذا عصوه وزادوا بالفسق والفجور أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي الإيمان أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكاني وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والاحسان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيره الخذلان قال الله تعالى ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فيا من تريدين النجاه لا تكوني كالتي قادت لطريق الشر وتعلقت بطريق الضياء والشتات واصبحت تائهة في بحر الشهوات لا تعرف الله وتتعالى على الله قد غرها طول الأمل وساد عليها سيء العمل هاجرت الصلاة وكرهت الطاعة وتعلقت بالدنيا والبضاعة ضاعت إماء الله إلا من رحم الله وعصت أمث الله وجنت السيئات وحصدت منها المر والمنكرات لا هي مع الله فتذكره ولا مع الصالحات فتسبحه ليس لها هم الا الذنب كيف به ومع العاصيات والظالمات لانفسهم تسهر وتتسامر تضحك للهوى وهي في غمرة الظلام تتلذذ وتنسى فلا اله الا الله ما اعظم قسوة القلوب عن الله جل جلاله فلا اله الا الله ما اعظم قسوة القلب وشتات الفكر قال الله تعالى ثم قشت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة الله أكبر تقف القلوب حينما تعرض عن علام الغيوب تقف القلوب وتتمادى بالذنوب والمعاصي حينما تنسى طريق الآخرة تقف القلوب متى ما أحبت الهوى والشيطان تتبدل الحياة من انس وسعادة إلى شقاوة وعداوة تشتد المصائب تتراكم الخطيئات تعلو على النفوس الشهوات فإذا بالنساء والرجال يشتكون إلى الله يشتكون إلى سيدهم ومولاهم واختارت إماء الله سبيل النار والخسران إلا من رحم الله فبئس متوى الظالمين ومن إماء الله من اخترنا العصيان وطاعة الشيطان فأصبحنا يسلكنا مسار الفاسقات والمغنيات والفاتنات والمتشبهات بالفاجرات والساقطات في القنوات الإباحية وفي مقاهي الإنترنت ما يندى له الجبين لفتيات عابثات بالأعراض بلا حسيب ولا رخيب وبالهواتف النقالة ضائف ومصيبات فيا لله من فتيات سترهن الله وكشفنا ستر الله عبر شبكات الانترنت فطورن انفسهن عبر الجوال بصور عاريه مع السفنه من الشبان الا من رحم الله فاصبح الجميع من الجنسين يعايشون اقسى الظروف واعتى البلاء في ضيق ومحن وكروب وبلايا في الدنيا فضلا عن الاخره قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة آما قال رب لنحشرتني آما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم انشى بلى كانت مبصرة في الدنيا ترى الحق والباطل فلما أعرضت جاءها الهم والغم ترادفت عليها الهموم والغموم ضيعت شرفها واستبيح عرضها باسم الحريه والتمدن وضاقت عليها الارض بما رحبت وفي نهايه المطاف تنعم بالحرام في الدنيا وجاءها ما كذبت به في الاخره واذا قيل لها اتق الله اخذتها العزه بالاثم فحسبها جهنم هي حسبها حسبها العذاب الذي لا يفك حسبها العذاب الذي لا يفتر ولا يخفف عنها من عذاب الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد أين أنت يا أمة الله لما دعاك المحبون أين أنت لما رأيت الأموات الثنون أين أنت لما شيع الناس الأهلون والأحباب أما آن لقلبك أن يخشع ولعينك أن تدمع كفاك ذنوب كفاك معاصي كفاك منكرات فوالله ما نزل بنا ما نحن فيه إلا بذنوبنا اقسم بالله العظيم ما ترادفت المصائب إلا بالذنوب والمعاصي متى نتوب يا عباد الله متى نتوب يا إماء الله متى نتوب قبل أن نحشر إلى مولانا فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ويل لمن نصحت ولم تجد ويل لمن تجرعت الحرام ونسيت العقاب ويل لمن سمعت آيات الله تتلى عليها لتنذرها يوم الحشاب فما استجابت لرب الأرذاب أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين يا من تريدين النجاح خاف الله خاف عذاب الله عز وجل حيث قال الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فاتق الله يا امه الله واتق الله يا عباد الله قبل الندم قبل طول القيام قبل البكاء والعويل قبل يوم طويل قال الله عنه فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو الا المتقين الكل اما الى جنه واما الى نار الكل إما إلى جنة وإما إلى نار اخيتي في الله أيقني بفراق الدنيا عباد الله ايقنوا بفراق الدنيا وودعوها وودعيها يا أمة الله أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتي ضحا وهم يلعبون افامنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أغرك إمهال الله تعالى أخذ ما أنت فيه من النعيم والراحة والسرور فكم هن اللواتي يردن النجاة ولم يجدن طريقها فكوني أمت الله من اللواتي يا ربنا أن يحشرن إلى الله تعالى وهن على ذنوب عظيمة أكثر من الظن والحصار، فكوني يا أمة الله كناجية نجت بإذن الله وكوني كهذه الناجية التي استعدت للقاء الله فتحرك قلبها بذكر الله فاستقامت على دين الله فها هي تلك الصالحة يداهمها الموت على أحد الطرق السريعة في ظلام الليل لم يرها أحد إلا الله تمسكت بطريق نجاتها وحجابها حتى أرادوا إنقاذها فابت وقالت ماذا أقول له ماذا أقول له لو سألني عن حجابي ماذا أقول له لو سألني عن ديني وحيائي كيف كشفتموه إياكم أن تمسوا جسدا حرمه ربي إلا على من أحل الله فغابت تلك المرأة الصالحة عن الوعي حتى وصلت إلى المستشفى ومن أنقذها على رأسها فأخبر زوجها بالخبر فجاء للقائها فوجدها مسجات على الشريف وهو ينادي ويقول أين الشريفة؟ أين الصالحة؟ أين العفيفة؟ أين القائمة؟ حتى قرب منها وعانقها وهو يبكي على حالها فنظرت اليه النظره الاخيره وقالت لا تحزن لا تحزن فوالله اني من اهل الجنه فوالله اني ارى اناسا معهم ثياب بيضاء جاءوا بها لي فالموعد الجنه فالموعد الجنه فالموعد الجنه وصعدت روحها الى الله جل جلاله ورحمه الله ايتها الاخيه يا طالبة النجاة يا طالبة النجاة من عذاب الله هذا حال من تريد النجاة هذا جزاؤها لما حفظت عنوان شرفها وعزها وزينها فكان الجزاء العظيم من جنس العمل فماذا يقول نساء اليوم لله تعالى عند السؤال عن الدين والحجاب فلنكن عباد الله وإماء الله ممن تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ابشروا ثم ابشروا يا من جئتم معترفين بين يدي الله راهبين فيما عنده من الفضل العظيم اتدرون لماذا لانه اختاركم كما اخترتم قربه ورضاه فاسمعوا وتدبروا قال الله تعالى أنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبشرهم ربهم بأن سبيلهم سبيل الرضا طريق الرحمة والإكرام والإنعام طريق العبادة والصيام والقرآن طريق الصلاة طريق الستر والحياء والعفاف طريق محبوب طريق ممهد ممدود فيه السعادة والسلامة لا منقصات ولا محجنات في لأهل الطاعات ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء فلا تحزني اخيتي اسمعي حبيبك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه الا ترضين بالعوض ان يكون رضا الله ثم الجنه الا ترضين بجزاء النصب الدنيا بأن تزين لك دار الخلود لكم ما تشاءون فيها ولد الله المزيد فهلا دعوة إلى التفكر في طريق النجاة حتى تفوزين الفوز الكبير قال الحسن البصري رحمه الله تعالى رحم الله امرئ نظر ففكر وفكر فاعتبر واعتبر فأبصر وأبصر فصبر لقد أبصر ثم لم يصبروا فذهب الجزع بقلوبهم فلم يدركوا ما طلبوا ولا رجعوا إلى ما فارقوا فخسروا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن طريق الجنة شاق وهو يسير على من يسره الله عليه فطريق النجاة يا من تريدين النجاة محفوف بالمخاطر فلا تأمني مصر الله ولكن جاهد النفس على ما يكون به نجاتها قال رسول الله صلى الله عليه واله عرض علي ربي بطحاء مكه ذهبا فقلت لا يا رب اشبع يوما واجوع يوما فاذا جعت تضرعت اليك وذكرتك واذا شبعت حمدتك وشكرتك اخرجه الترمذي وقال حديث حسن الله اكبر هكذا كان حال الصالحين والصالحات يصابون بالشدائد حتى يرجعون إلى الله فينطيحون بين يديه يدعونه ويتقربون إليه يتضرعون بالدعاء قال الله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود فيا أغيتي خاطب النفس العاشية الأمارة بالسوء وقول لها كفايا نفس كفايا نفس ما كان كفايا وانوع خيان كفايا في الحشا خوت من الإشتاق نادانا مؤابي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان كأني ما سمعت وما رأيت الهدى يا ذا أصيح بتوبتي ندما أصيح بتوبتي نزما كفا كفا يا نس ما كان في تلمة هذه خاطب المرأة تلك الطاهرة العتيفة التي تؤمن بالله واليوم الآخر التي تؤمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان وتعرف الجنة والنار وتؤمن بالحلال والحرام ولكن الصراع مع الشهوة قد هيمن عليها وغلبها فأصبحت في صراع مع الفراغ بين مفترق الطرق الصوارف والملهيات تناديها وقلبها وفطرتها تحركها فتتجاذبها الوسائل من انحراف وشهوات فمنهن من تغرق وتستجيب لتلك النداءات والمغريات فلذلك كان هذا الحديث وكانت هذه الوقفات لنخاطبك أخت الفاضلة لنخاطبك أخت الفاضلة أخاطبك يا من تريدين النجاة محذرا ومذكرا محذرا من التسويف وضياع الأوقات في اللهو والمحرمات محذرا من الغفلة والانغماس في الشهوات محذرا في بحثك عن السعادة في مستنقعات الرذيلة والمعاصي والموبقات ومذكرا بانك انت انت الطاهره العفيفه نعم انت الطاهره العفيفه انقذوها انها ان تبتذل ضاع في الدنيا حياء المسلمين فمن اين يبدا الانحراف تاملي في بعض العثرات لكثير من الغافلات ولا زمنا وللاسف نتجرع مراره غفلتهم اتدرين كيف يبدا الانحراف انه الفراغ ايتها الاخوات فراغ القلب والروح فان القلب اذا خلا عطفت فيه رياح الشهوه وتلاعبت فيه الشياطين وادخل عليه الشيطان من وسوسته ما اراد فهذا القلب كالاناء, كالإناء ان ملاتيه بحب الله ودوام الصله بالله والتعلق فيما عند الله والا سيمتلئ بالباطل والفساد والرذيله فالصوارف كثيره والملهيات عديده هوى متبع ونفس الأمارة وشياطين الإنس وشياطين الجن فمع انتشار هذه الفضائيات مع انتشار هذه القنوات هذه القنوات التي استطال لشرها وتعمق اثرها وازداد ضررها التي عكف عليها كثير من النساء فكم من عقول دمرت وكم من أخلاق أذهبت إن بداية هذا الانحراف أن تكون الفتاة مولعة بالغناء مولعه بالرياضة مولعه بالأفلام والمسلسلات هذه المسلسلات التي سلسلت العقول والأفكار فاستجابت تلك الغافلة تبعا لذلك التأثير لسيل جارف من الملهيات والسيء من الاهتمامات حتى ظهر أثر ذلك التأثير على جوارحها ولباسها فالقلوب إذا ضعف إيمانها وعظمت على المنكرات عدة مرات آنست واطمأنت اليه واصبح لديها امرا مألوفا لا تشعر منه بحرج ولا اثم حتى اصبحت هذه المسكينه هذه الضعيفه ممن يهتم بلبس العباءه على الموضه او من اجود الخامات بل ممن انغمست باللباس الضيق والبنطال والشيفونات حتى تولعت بالاسواق ولا ترضى الا بالمجمعات وتعلق قلبها بحضور الحفلات والاعراس المليئه بالمعازف والمنكرات فتأملي أختي تأملي يا من تريدين النجاح تأملي يا من تريدين النجاح لما في المناسبات وفي الخروج وفي الولائم والأفراح هل يرضي الله أم يسخط الله هل تتركي أم أنه أنحقك بقائمة الكاثيات العارية عجبا وربي عجبا وربي من امرأة جاءت إلى حفلة عرس وقد علقت ثوبها على كتفها بخيطين رفيعين لا يكاد يراهما الناظر ثم شقته من أسفل الظهر ليبدو منه باطل ركبتين وأسفل فخدين عجبا وربي هل نحن في معرض للحوم البشرية أم هو شعور بالنقص في الجمال أرادت تعويضه بغرابه اللباس لتنفت إليها الأنظار مسكينة والله التي لم تعرف كيف تحفظ جسدها وقد استأمنها الله عليه وأسكن فيه روحها التي هي بيده عز وجل يقدرها إليه كل مساء حين تأوي إلى فراشها لتناف فوالله إننا نتساءل ايتها الأخوات فوالله إننا نتساءل أيتها الأخوات من فرض عليكن أقمشة خاصة للحفلات بل من فرض عليكن أن معينه معينة من الموديلات من قال أن ثوب الحفلة لا يمكن تكراره لعدة حفلات ومن قال أن اطباقا من المكياج يجب أن تعتلي وجوه الحاضرات بل حتى الصغيرات فقد تزين وجهها بالاصباغ وشعرها بالألوان وجلدها بالأذهان ما فكرت يوما من الأيام أن تزين هيئتها الحسنة بالأخلاق الطيبة أو تزين عملها الواجب بالسنن المستحبة أو تزين آخرتها بالأعمال الصالحة كما زينت دنياها بكل زينة فتشتري الثوب بأغلى سعر وأعلى قيمة لعل سعر المثل الواحد فيه يكفي أسرة كاملة لمدة طويلة تلبسه ثم تلقيه تقف لساعات طويلة كالمسمار أمام المرآة تصفف شعرها وتصبغ وجهها تجرب ذلك اللباس وتطرح الآخر حتى تملها مرآتها وأدواتها بل ممن أصبحت وللأسف ممن أصبحت تجيد التمايل والرقص في مناسبة وغير مناسبه وقد تجد اما أو زوجا وللأسف يشجعها على هذا الوضع ولا يبالي بنوعية مناسباتها. وضرورة غروجها تقول إحدى الغافلات لم اجد بابا إلا طرقتا ولا معصية وخطيئة إلا جربتها والنهايه أسوأ من البداية ألم وضيع وحرقة واكتئاب قلب في الشهوات منغمس وعقل في اللذات منتكس همته مع السفليات ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات كيف حاله كيف حاله كيف سيكون وما هو ماله بالله عليك كيف حاله وما هو مآله ألا ترين ما بالعيادات النفسية وفي أماكن الرق الشرعية من حالات الضيق والاكتئاب والهموم والغموم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى فهل بعد هذا كله تقطعين الصلة بالله وتتهاولين في مصدر الخير والسعادة فشتان والله شتان والله بين امرأتين امرأة قدوتها الصحابيات وامرأة قدوتها الفنانات والمغنيات، امرأة عباءتها ستر وحشمة، وامرأة عباءتها زينة وفتنة، امرأة تبكي لأحوال المسلمات، وامرأة تبكي لأحداث المسلسلات، امرأة توزع المطويات النافعة في تسوقها، وامرأة توزع الغيبة والنميمة في مجالسها، امرأة تقتل الكتاب والأشرعة النافعة، وامرأة تقتل الفلم والمجلات الخادعة، امرأة تهيء الليل بالصلوات. كم تحيي الليل بالمعاكسه فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من حافظ مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى اننا والله لا من تلك من كثير من النساء على كتفها تغلق باب مع السائق وسجول معه يمنثا ولا تبالي بل بعضهن تخرج معه لأمور ليست بأهمية فمنهن من متى شاءت خرجت ولو لوحدها ولا تبالي بحديث نبيه عليه الصلاة والسلام لا يخلو لرجل بمرأة إلا ومع هذا محرم فأصبحت المرأة تعيش في تيه وفراء وغفلة وضياع فترتكب المحرمات ولا تحسن تحرم من الحتنات ولا تأسف حياتها من غير هدف تضيع الأوقات ولا تندم لم تبكي يوما من ذنوبها وتفريطها. ولم تحدن على الفرائض وتضيعها تجلس الساعات الطوال أمام الشاشات تقلب القنوات وتتابع الأفلام والمسلسلات وتراقب المنوعات والممنوعات بل تجدها في المشغل وما أدراك ما المشغل تجدها تنحني بين يدي المزينة والكوافرة جل النهار وطرفا من الليل وربما فاتت لذلك الصلوات وضاعة الذريات ولا تبالي لو ارتكبت بالتزين كثيرا من المحرمات ككشف العورات والتشبه بالرجال والكافرات ألا تعلم أن من تشبه بقوم فهو منهم كما قال عليه الصلاة والسلام ألا تعلمين أن من تشبه بقوم فهو منهم كما قال عليه الصلاة والسلام تقول إحدى مغسلة الأموات بالرياض وقد ذكر ذلك للعبرة تقول توفيت فتاة في العشرين من عمرها بحادث سيارة جاؤوا بها إلى المغسلة وحين وضعناها على خشبة المغسلة وبدانا بتفسيرها فإذا بنا ننظر إلى وجه مشرق مبتسم وكأنها نائمة على سريرها وليس فيها جروح أو كسور والعجيب كما تقول أنهم عندما أرادوا رفعها لإكمال التفسير خرج من أنفها مادة بيضاء ملأت الغرفة بريح المسك سبحان الله انها فعلا رائحه مسك فكبرنا وذكرنا الله تعالى حتى ان ابنتي وقد كنت اخذها احيانا معي لتتعلم التغسيل وهي زميله للمتوفاه اخذت تبكي ثم توجهت وسالت خاله الفتاه عن ابنه اختها وكيف كانت حياتها فقالت لم تكن تترك الصلاه منذ سن التمييز ولم تكن تشاهد الافلام والقنوات ولا تسمع الاغاني ومنذ بلغت الثالثة عشر من عمرها وهي تصوم الاثنين والخميس وكانت تنوي التطوع للعمل في ترسيل الموتى لكنها غسلت قبل أن تغسل غيرها والله المستعان يا سبحان الله فيا من تريدين النجاة يا من تريدين النجاة ألم تقرأي وقل للمؤمنات يغبضن للأبصار هن ويحفظن فروجهن ألم تسمعي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فما بالك اخيتي ما بالك تخدعين بمعسول الكلام وتلهثين خلف وسائل الإعلام بدون عقل ولا تبكي وماذا تقولين وماذا تقولين في تلك التي تدخل محل الملابس وتساوم البائع بلين وعدم حياة تقول أنا تعرفني أنا أشتري منك دائما وتحاول معه وتلين الحديث وتستجد البائع حتى تصل الى ان تقول ولاجلي بكم تبيعه فلا حول ولا قوه الا بالله يسقط الحياء وتباع العفه ولاجلها يوافق ولا حول ولا قوه الا بالله اين انت أين عن قول الله وان سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب لماذا ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن درء للفتنه ودرء للرذيله ودرء للفساد بل وللاسف تجد الكثيرات ما يزيد على ثلاث ساعات لرحلة السوق للمرة الواحدة وهذه الساعات الطوال ليست فيها ذكر الله بل جري ولا هذن من محل إلى محل ومن مكان إلى مكان آخر أهذا, أهذا هم المرأة المسلمة ألي هذا خلقت وهل مستوى تفكيرها لا يتعدى فستان الرأت ولا يتجاوز حداء اللبست اختاه اني ناصح يخشى عليك الذئب والجزارا. إن العدو وإن تأنق سمته يهدي الرذيله والأذى والنار يبغونك عوجا وأنت وسيله فاستغفري من ذنبك استغفارا أختاه هل من ممن جائدا عقدت لسانك حيرة وصغارا أختاه عودي للإله وأبشري سيري على نهج النبوة حرة في درب من بلغ المنا احرارا تاملي في تلك المرأة التي تربت على طاعة الله تربت على دوام الصلة بالله لم تنغمس في الشهوات ولم تضيع الأوقات وعندما تزوجت نعم عندما تزوجت تأمني وفي ليلة زواجها نعم ليلة دخلتها وفي آخر الليل تستيقظ تستيقظ وهي تردد رحم الله امراه قامت من الليل فصلت فإيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء تتذكر حديث نبيها عليه الصلاة والسلام لتقوم بأمر زوجها بصلاة الليل ولو كانت أول ليلة معه لا إله إلا الله أين النساء أين النساء أين الناس همهن في تلك الليلة دينتهم بل منهن من لا تبالي بصلاة الفجر ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد حدث مثل ذلك مع زوج يستيقظ يوما في ساعة متأخرة من الليل قبل الفجر فوجد إن رأته تتهجد وتصلي وتدعو وتدعو وتدعو, وتدعو وتلح بالدعاء دامعة العينين مخلصة الدعاء لله فتعجب تعجبا من صلاحها وكيف أنه الرجل ينام بينما تبقى هي زاهدة عابدة قال لها ألا تنامي ألا تنامي من الذي أبقاك إلى الآن فردت ردت هذه الزوجة الصالحة فردت الزوجة الصالحة وكيف ينام؟ كيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ كيف ينام من علم أن ربه لا ينام؟ كيف ينام من علم أن حبيبه ينادي؟ هل من مستغفر فاصبر له؟ كيف ينام من علم أن حبيبه ينادي؟ هل من داع فاستجب له؟ كيف ينام من علم أن حبيبه ينادي؟ يا عبادي! يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فاسمعنا اسمعنا يا نساء الغفلة اسمعي يا من تريدين النجاة اسمعي يا من تريدين النجاة اسمعنا يا نساء الشهوات اسمعنا يا نساء الأسوأ ويا نساء القنوات يا من ضيعنا الطاعات وكثيرا من الأوقات سؤال بالله عليك يوجه كل منكم أيها الأخوات لنفسها كم عمرك وماذا قدمت لنفسك في هذا العمر الذي مضى كم سنة تؤمرين العيش والبقاء ستون سنة سبعون ثمانون. ثم ماذا ثم ماذا وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه فيا فيأمت الله اتق النار يوم تعودين إلى الله وتقبلين على الله وتقفين بين يدي الله يا من تريدين الجنه اتقنا يوم تعودين الى الله وتقبلين على الله وتقفين بين يدي الله وحيده فريده فريده شديده يوم تعرضين عليه اتقنا اتقنا اتقنا وتذكري ما قاله عليه الصلاه والسلام لمن لابنته وحبيبته يا فاطمه يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا املك لك من الله شيئا هذه فاطمه فماذا عنك انت يا من تريدين النجاة يا من تريدين النجاة يا من تريدين النجاة انقذي نفسك من النار وانت تسمعين حديث نبيك عليه الصلاه والسلام قمت على باب النار فاذا عامه من دخلها النساء تحذري اختي احذري أن تكوني منهم فلا تسلكي سبيلهم تسلكي طريق النجاة واستيقظي من الغفلة ولا تعرضي عن الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يا أخيتي دعي لي أوجه لك هذا السؤال ألا تظنين ألا تظنين أن من بين هؤلاء الحضور جميع الحضور ألا تظنين أن من بينهم على الأقل واحد سيموت خلال هذا العام هب انك انت هذا المعنى هل انك انت هذا المعنى فماذا تنتظري فماذا تنتضري؟ يا من تريدين النجاح ماذا تنتظرين قولي لنفسك حدفيها وحاسبيها واصدقيها يا نفس وحكي قد اتاك هداك اجيبي داعي الحق ابن اداك يا نفس وحكي قد هداك داعي الحق كم قد دعيت إلى الرشاد فتغرضي وأجبت داعي الغي حين قولي لها قولي لها يا نفس إلى متى إلى متى أما أنا لك أن ترعوي أما أنا لك أن تستحي أما تخافين من الله أما تخافين من الله أما تخافين من البوت أما تخشين من المرض أخته أخبريني لو أن ملك الموت أتاكي ليقبر روحك اكان يسرك حالك وما أنت عليه؟ انسيت أننا صائرون إلى قبور موحشة، أنسיתי أننا صائرون إلى قبور موحشة وحفر مظلمة، انسيت الآخرة، انسيت الآخرة، أنسיתי الجنة وما فيها من نعيم، ألم يأني للذين آمنوا أن تفشع قلوبهم لذكر الله؟ وما نزل من الحق قولي بلا قولي بلا والله قدا قولي بلا والله خذا قولي بلا والله قدا قولي, قولي كفاني ذنوب واسعه قوليها قبل فوات الاوان فرغي قلبك من الشهوات يريد الله ان يخطئ عنكم يريد الله أن يخطئ عنكم وخلق الانسان ضعيفا فماذا تنتظري فماذا تنتظري هيا هيا ولا تترددي يا من تريدين النجاح ابدلي الانحراف بالاستقامه والاغاني بالذكر والتسبيح انكسري بين يدي الله انطرحي بين يدي الله اكثري من الاستغفار والتوبه حاولي جاهدي واصبري ولا تيأسي يا من ركعتي لله وصليتِ لله انت المؤمنه الطاهرة العتيفة هل يليق بمن كرمها الله بهذا الدين أن تضيع عوقاتها هل يليق بمن هذه الصفاتها أن تكون وسيلة من وسائل الشيطان لا وألف لا فاستيقظي أخيه وابدئي، ولا تسوفي ولا تفرطي فانطرحي بين يدي الله واستجيبي للحياة الطيبة والسعادة الأبدية يا من تريد إلى النجاة نسأل الله أن تكوني مفتاحا للخير مغلاقا للشرب مباركة أينما كنت وأن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا وأن يصلح أحوالنا اللهم اتعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة